لا اله الا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمضلوب ما قدر الله حق قد <تصفيق> إن الله ل الله الله الله الله ان الله عزيز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 انقطعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده ووجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم وَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ